كتو. تسعة وستة وتسعون. ك م سنتان صام. حروف العطف ثلاثة. حروف العطف ثلاثة. دي شن. จะตื่นทัน que ท <solar> ีที qu <mundial> <S <S ่นาฬิกาปลุกดังอ en ันหดจานอนลับด้วยเพียงแค่ท <cido> ี่จะักขึนับประหดจานอนลดนับดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสืออัน ر ะเหนื่อยม د กเพียงแค่ที่จะตองเรียนหนั مجرد أن يكون علي أن أدرس. دي شان، จะ أن توقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل م ج ر د أن أصير في الستين. كن ت ت و ما م ر ا ي متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ ت تي تي دي شان مي بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. ما تانتي تي سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. كن تعمل أكثراً. إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ ديشان تعمل أكثراً. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما. قدرت على ذلك. د ي จะทงานเท่าที่ د แขแรง سوف أعمل طالما أ ن ن ي بصحة ج ي د ة سوف أعمل طالما أ ن ن ي بصحة ج ي د ة ا ن َ ن َ ن ب َ ن ي ع َ ت ْ ت َ ي ن ي ت َ ن ْ ت ي ن ي َ ت َ ن ن ي إنه يتمدد في السرير بدلاً من أن يعمل. ت ر َ أ ن َ ن س ي َ ح م ت َ ن ت ي َ ت م َ ب ك ا إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. ك َ و ْ ن َ ن ي ب ْ ت َ ن ت ي َ ت ل ب ا إنه يجلس في الحانة ب د ل ا من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة ب د ل ا من أن يذهب إلى البيت. เท่าท دي ฉันทรา ب ้ ت นเขาอยู่ حسبما أعلم، فإنه يسكن هنا. حسبما أعلم، فإنه يسكن هنا. เท่าที่ดิฉันทราบภรรยาของเขาไม่สบาย حسب ما أعلم مريضة فإن زوجته حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة เท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงาน حسب م าอ่าน فإنه عاطل عن العمل حسب มาอ่าน فإنه عاطل عن العمل ดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลา لقد راحت علي نوما وإلا ل كنت حسب الموعد لقد راحت علي نوما وإلا ل كنت حسب الموعد ดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา لقد فاتني الباص وإلا لا كنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص، وإلا ل كنت حسب الموعد. ديشان، ها ديشان، لم أجد الطريق، وإلا ل كنت حسب الموعد. لم أجد الطريق، وإلا ل كنت حسب الموعد.